اللهم الجارة الله صلى الله على سيدنا ومع ذلك الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كله ولك الشعور كله ولك الملك كله وإليك أن يرجو كله على أن يجوم وسره لا يغفى عليك شيء من أمورنا اللهم لك الحمد حتى ترضى الحمد ولك الحمد إلى الرضيطة ولك الحمد لله تكون وخيرا منك أنه يكون اللهم لك الحمد بما أنعمت علينا في القديم أو الحديث أو خاصة أو عامة أو سد أو علانية الحمد بالإسلام هذا الحمد بالقرآن هذا الحمد بالمال والبال والمعافظ اللهم لك الحمد على نعمائك العظيمة وأهلائك الجثيمة حيث أنزلت علينا خير وقدرك ورسلت الينا افضل رسلك وشراحت لنا اعلى شراط عدينك وجعلتنا من خير امة مخرجت بالناس وهديتنا عالم دينك الذي ليس به التباس اللهم سنه على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اقرحيم وعلى آل ارحيم لنه احمید آل اللهم وارد على أقدامهم وخذهم أخذ عزكم كثير الله أمة سلمان الصادقين الله أمة الخالد المسلمين الله أمة خلفهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين الله أمة عن عنهم النبي كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين الله أمة تشبه الدروة ما مع ربها محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين الله أمة فردها سبحان مكتوب وحفظ الله وحوارج المسلمين chi we a اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتاب او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل هذا العبد ربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وزال هممنا وهممنا وادخلنا وإلى جناتك جنات النعيم اللهم رب ونور القران وزين اخلاقنا القران ونجاةنا من النار بالقران الجنة الجنه بالقران اللهم اجعل القرآن حفظة لنا حجه لنا وشافعا لنا اللهم لا تجعله حجه علينا يا رب الجلال والاكرام اللهم اجعله ضانا إلى الى ولا تعره سائقا إلى الجحيم اللهم اثلنا فيمن عذيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن وبارك لنا فيما عطيت وقنا واصرف عنا شر وقضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل ممواليت ولا يعجز من عاديت لبارك ترمنا وتعاليت نسترقل بالله من جميع الجنوب والخطايا ونترق إليك اللهم اختح بالخير واختم لنا بالخير واجعل عوامل وعمل بالخير يمندنا على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبنا في الأمور بكلها وأجلنا من خزك الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إذا نسأل تكتبى والعفاف والبلاب اللهم آذر حسنا تقواها وزكنا أن تألوا من زكاها أن توليفها ومولاها اللهم طهل قربنا من النفاق وعبادنا من الرياح وألسلتنا من الكذب وأعدلنا من الخيامة فإنك تعلم خائدة الأعين ولا تخل الصدود اللهم حب إلينا الإمام وزينه في قلوبنا وقبل ألينا المخرى والمسوط للعسيان وتعلينا من الماجدين المهديين اللهم إلا نسألنا في علا الخيرات وتوقع النكرات وحب المساكين وأن وإذا أردت فضلنا بظام فلا ربنا لا سواك نعبد وَنَعِيمَهَا وَمَا ربنا غفور مِنْ من قول او عمل من ما يقربنا إليها بالقول أو عمل اللهم أحسن قوانا ورباب أبائنا وأمنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار اللهم إننا نسأل الطبع العفارم والمنا اللهم إننا نسأل العفو والعافية والمعافاة التامة للدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تغنى خاتمين ولا من رحمتك فضودي ولا من رحمتك معهومي اللهم لا تطلبنا عن رحمتك اللهم إلا قد حقرنا خطم كتابك وأنخنا بطايا لا مبابك ولا تطلبنا عن جلابك وإن قد التنافئنه لا حول لنا فلا قوة إلا بك اللهم أعنا على ذكرنا وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على غورات الموت وعلى سكراتك اللهم إنا العوذor لمنعك لا ينفع وقلب لا يقشع لا تشمع وقضوت لا تسمع ودعوة لا يستجام لها واللهم إنا نعوذ بهم الهم و الحزن ونعوذ بهم الكبن و الوخن ونعوذ من غلب الدين و الرجال اللهم إنا نعوذ بال علم لا ينفع وقلب لا يقشع نفسي لا تشمع وأذن لا تسمع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إلا نسترد العلم النافع ورزم الواسع وشفاء من وعمل متقبل اللهم إلا نسترد من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ من المسلم استعاد الأمن وعبدك الله عليه وسلم. علوانك لا اله الا الله الحديث الكريم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسأل قمجبات رحمتك. وعزائب مغفرتك. ومديات امرك. والسلامة من كل اسم. والغريبة من كل فر. والفوز بالجلة. والفوز بالجلة. والفوز والفوز والفوز والنجاة من الله. اللهم إلا نسألك النجاة من النار الله. اللهم إلا نسألك سلامة من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغلاع عن الناس، اللهم يا فارج الأمر ويا كاشف الأمر نجيب دعوة المستقب رحمان الدنيا للآخرة الرحيم هو أنت ترحمنا فرحمنا برحمة القرية بها ورحمة من سواك اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الخوت ويا كارس للعظام الحمام بعد الموت صلع على سيدنا ومولانا محمد عدد ما مشافه في السماوات والأرضين والدرج والحمد لله الذي يديه نفاتيه فرج يا فرج إذا أرل أبوها ويا رجاء إذا أدعى الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب صل على سيدنا وولانا محمد واجعل لنا من أمورنا فرجا ونخرجا اللهم يا حينا قيوم ورحمتك نستغيث أصبح لنا شأننا كله ولا تكرنا إلا أنه سناطا فتعين اللهم أصننا من أشدك ما تحول به وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا وليقين ما تهوئل به علينا مصائب الدنيا ومتحنا اللهم بأسماعنا ورسالنا وقواتنا ما أحيرتنا واجعله الوارث مننا واختارنا عم القلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا ولا مفلو علمنا ولا إلا ربنا اجعلنا للذين آمنوا أئمة وامنحنا من لدنك رحمة إنك أنت ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على ولا تحملنا ما لا ولا ما لا غفر لنا ولا تحمنا ما لا طاقه لنا فيه واعف عنا واعف عنا لنا يا من تسلمت يا من يا منصور يا منج يا منج يا منج يا منج يا مني. انت الذي سلبك ثواب الليل والنهار وشعاع الشمس وخفيض الليل ومن قام طريق الليل ان الله ان الله واحمد الله شديد ابسلوا على سكننا وعلى محمد أن تستجيب لنا دعوة لا يا حي لا قيوب يا مندى العائدين يا صديق المستسجين يا حي لا قيوب يا حنان ويا مندان يا أكرم الأقربين يا أجولي الأجودي يا أرحم الراحمين يا حنان ويا مندان أنزور ببابك حياتنا الله لا ترد أين اللهم لا تردأيدي الأسفن خائبة به يا حي يا يا للجلال والإكرام أجب, أجب دعاءنا يا الله أجب دعاءنا يا الله أجب دعاءنا يا الله اللهم صل على سيدنا وسلم محمد صلاة منذنا بها من جميع الأروال والأرفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطايرنا بها من جميع السيئات وتوفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايا من جميع الخيرات من عياته بعد المرأة عندك على تنشعق القدير يا عنا العالمين لتخط من قباركها قبول الله الرحيم لها محمد رحميك تسنين قراء من أعضاء ویلی الله یاد اللہ مردی جوکی پردار جدگرد امیر امید که امیر در و ایمان آخرین کو ایام ایمان قرار بده بچمانی مبارد روزن کی تیری اماں ماں کی وکلہ سردار نبی دے ہمراہ انہوں نے نماز پڑھ فرض نماز کی ترا اللہ العالمین مدراۃ قران نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ قران کا چرن قران دے گا اور فرض ہدایت وہ و شکر را پرما واسطہ تمام خداان و دانت کو قال ہر وقت فرما یا الہ و سلما نرود که حفاظت الفرماء وبستقاية حملية مكتسب الفرماء الوادقاء ما رفعه السعيد القرآن والسلط وبالتغيير وعمل صالح قدمة دين بإخلاص وعمل تشكف الفرماء والوادقاء من مراشد الله وإلهام الفرماء أعلان العرب للأزمرق مفاجأة بما نهاية خطرنات ما رفعه فإحفاظت بقاء والوادقاء الله حفاظت بقاء معارد دارد بلشاني قرفتار أي بلشاني سلما و متحد بگا و دیزاد بادم محبت را امکیا و اولیه صالحین و و اعمال خیر رنائیت بگا استمبالی اقتصر سستید یا اللہ عدم و قائبن نلی فراج نواتل ما رفاست بگا یا الالحالمی خوادیم احرور خیر بگا یا الالحالمی ازال قبر رفاست بگا رو بگا وقتنم ایک روسی جنیا یا الالحالمی نیوی جنیا ما کسان ما را هیچ شک نیک دمای با کسانیان سیار پر جواب نمی‌دهد. برگزار ما، آینارش کوچک نیست. یا اینا عالمی ما از سرایی نجسی کتی رحمت یا یا حفاظت ربنا بناطي ذات مقدس ثوابتی عمل کر نبی تمہارا سوال تھا فاطمہ عمر الدین عمر نبی تقررد در النبي فرواه الشهد رفادي باندار وعالي رفاه اجتاع جمالي فرواه الله رفاة تسرعي ما كثيره على الاهدس وعلى الجواب له يالا العالمين بواق فرواه بأبوه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم برواه الله يالا محمد الكريم وسبسبة انبياء كفال انبياء قول العزم كفال خرهان عزيم كفال سعائف عاصماني تفايل من رائكة المقربين حمل بالعرش أجمعيل تفايل أبو بكر السديق ممر الفارو أثمان الغني وعلي وارتزا تفايل أبسعاه الفارو الأخوة وإنه تفايل أبو بكر السديق وصلاة وزفادة عالية تفايل أبو بكر السديق ممر يا رب ارفعوا لنا دعاءك ونتدعاء لك وطلب دعاء قبولنا اللهم يا من واسع فينا ونتوسل <تصفيق> لك يا رب يا لا بالما نماکی نمتواند بگر، پرورده داره بازدربالما. سپس مناس نام را بود که، ما سنان. ایمانی بده که در را دنیا. إنا يتقواه من روندكار أسر أقرب الضادن فرما من سريان تجاهم نفاقه تكمل روندكار ما يفازك سلمان جلبه متحفدا من الله يا حي يا قيوم أحقا جلاد كيره إما إما يتقواه أنا جلاد شام رسله من أصدار جايع يفازك من عالمي ما رأيتي بنداني دعائينك مقابل ضرما أنا جلاد كتير تافه في حرام مسلمین طوی نمی آن و است عزمانه ما نه آزاد نیست ما نه نه انصار که الله فرماید خاص نیست ما این دخواست تمام آن را خواهد دوباره توجه دارند ما این هر آنچه را که بخواهید سعی مسلمان आखिर एक काम का रोजाना नमाज और नमाज पढ़ चुका मुसलमान हर नमाज और हर एक नमाज को सही करेगा मुसलमान रोजा रखने वाला हर वाला कर मैं शाम के आमाल हजरात जो सूरत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 مذبور استرب عليه السلام به دعاه می راند آراسته استرب جوانان آراسته استرب با دل خدا عیشم جور دار و در سیتی رفت و آدم را اندیکتا و این تام و مجبور به توفیق نهایت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 سلام مولا کو وجودی غیرتی و می حیایو بخشا يا لله قد جلالك واكرم دعاءك يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله واسرنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تسمع أحوال المسلمين وأن تستجيب لنا دعوتنا يا رب العالمين هذا الدعاء عرج الاجابه يا حي يا قيوم سمعنا ورانا رفعك ربنا ويديك الوسيط ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره من أعلى الله اللهم صلى وسلم وبارك على عهدنا نبيك وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانه ربك ورب العزة أحمد السمون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورحمة الله يا ربك ورحمة, الله ورحمة الله.